يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ردوا لو لا دعاءكم فقد كذبتم فستكون لزاما